a uh channel -huh. uh -huh.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 وَالسَّيَّاتِ عَمَّا لَنَا إِنَّهُ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَقَدْ هَدَى لَهُ وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَاشْهَدُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعلى آله وصحبه وسلم وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فذا درسنا ال16 ترتيبا وادا في ذكر ربنا سبحانه وتعالى ويا الدروس التي عنوانها هل تعلم له السميه ويا الدروس التي عنوانها ولله الاسماء الحسنى هل تعلم له السميه اي شبيها في صفاته اي نظيرا في افعاله اي سميا هل تعلم هل تعلم خيرا منه اسماء فهو سبحانه الذي اخبر في كتابه شرفا لعباده فاذكروني اذكركم هذا الشرف ما نحن فيه اخوه الاسلام واذا كان الحديث عن الله وفي الله فهذا هو الحديث وليس بعده حديث فذا هو الكلام وليس بعده كلام ولذا يقول ربنا سبحانه في شرف هذا الحديث في فضل هذا الكلام فاذكروني أذكركم لو تعلمون أن أسماءكم تتردد في جنبات سماء ربي هذه الساعة اسما اسما لا ينسى منكم أحد سماء ربي هذه الساعة ولا يفوت منكم احد اسماءكم جميعا تتردد في جنبات السماء لان على وعد ربنا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ خير منه فليذهب الحديث ولا يبقى الكلام الا من هذا الحديث الا من هذا الكلام هذا هو الشرف الذي اخبر الله عنه فقال ولذكر الله اكبر اكبر من هذه الحياه اكبر من هذه الوجود من هذا الوجود فما نحن وجودا الا ذكرا لربنا صلواتنا ما شرعت الا ان يقول الله واقم الصلاه لذكر صلواتنا ما شرعت الا ان يقول الله واقم الصلاه لذكر الوجود كله قائم الحياه كلها موجوده وموجودها الا ذكر الله ولذا جاءه الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلكه الهلكه فكيف النجاته وقد اخبر ربنا عن يوم فقال فيه ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم تنتصف فيه الحقوق حتى من الاشياء حتى من البهائم فما العمل يا رسول الله وكيف النجاه وقد اخبرت عن هذا اليوم تنشر فيه الصحائف وتنصب فيه الموازين والمرء على هلكه فهل من عمل اتشبث به هل من نجات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا حبل النجات لو تعلمون اخوه الاسلام واعلموا ان هذا هو الحديث وان هذا هو الكلام ولد يقول الله هل تعلم له السميه الدرس السادس عشر الذي ياتينا باسم من اسماءه يملا حياتنا امله ويظلم لا قلب العبد منا امنانا ويقول لكل احد منا لا تضيع لا تضيع لا تهلك لا تهلك لان الهك الذي تعبد هو الله العفو سبحانه العفو سبحانه الذي يحب العفو ولا يعفو استحقاقا بقدر ما يعفو تكرما ولذا قال له في نجواه وفي ضراءاته اللهم إنك عفو تحب العفو فأنت تعفو أنك تحب العفو وما تعفو أننا نستحق عفوه هذا الذي يملاء قلوبنا بايمانه هذا الذي يجعل حياتنا كلها امنا هذا الذي يجعل المراه يقبل ولا يستكبر ويظن انه لسابقه ويظن انه لسابقه ويضع راسه على وساد لان الهه الذي يعبد هو العفو سبحانه الذي اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا وعندما ارجع بكم معاشر الاخوه الفضلاء الى المعنى اللغوي في اسم الله العفو فنجد ان اصل الكلمه في الاصلاق اللغوي تطلق على الريح الريح التي تحمل الاثر وتدرسه فلا يبقى له شيء ويصبح هذا الاثر لا شيء اذا فاصره ربنا يا ربنا سبحانه ما اشبهه بالريح والريح لا تبقي ولا تذر فهو اثر لا يبقي وراءه جبا وهو اثر لا يبقي وراءه عقوبه وهو اثر لا يرجع الله انه سبحانه ولذا اصل الكلمه لغه هي الريح المرتله التي تعفو الأثر ولا تبقي له وجودا هذا عفو ربنا بل عفو ربنا لا ينتهي عند محو العقوبة وزوان الدم بل يتجاوده إلى ذهبية من آياته بل يتجاوده إلى كمال في عفوه لأن العفو الصيغة مبالغة على وزن فعول ولأن الإثم جاء منونا عفو صيغة والأهل اللغة يقررون أن التنوين يفيد كمال الصفة كل العفو يا إخوتي كل العفو الذي لا يبقى معه زن ولا تكون بعده عقوبة كل العفو الذي تنقلب به السيئات حسنات حتى قال في كتابه سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا اعظمك ربي من اله سبحانك سبحانك سبحانك ما اعظمك ربي من اله ايمانا بقولك هل تعلم له سميا ايمانا بقولك هل تعلم له سميا فانت الله انت الله العفو العفو الذي يعفو عن قدره ولذا اقصر نسب الله العفو بسم الله القدير فانه يعفو قادرا سبحانه وهذا هو العفو حقيقه العفو حقيقه لا يكون الا الا عن مقدره هذا هو ربنا الذي نعبده والعفو لغه اصله في وضع اللغه هو التجاوز الذي تجاوز عنا فقال في كتابه الكريم في ايه التيمم وكان الله عفوا قديرا فتسأل لماذا يقول ها هنا عفوا لأنه عفى عنا ما ناما لا نجد من الماء عفى عنا ما لا نقدر عليه فجعل لنا التيمم سبحانه وما جعل لنا التيمم إلا عفوا فهذا عفوه في شرائعه الذي لا يستطيع قياما في صلاته يجلس وله أجرها لا يفوت والذي لا يستطيع صياما يعفو عنه ويجعل لقمته التي في بطنه اجرا ومتوبه والذي لا يستطيع حجا يكتب له حجه متى مضى الى صلاه الغداه مصليا ومتى قام في جماعه انه سبحانه الذي عفا في شرائعه فلم يشك علينا ولم يكن في دينه عنت فلما لم يكن الماء كانت تيمم عفوا تمسح به وجهك وتمسح يديك ويقول الله تعالى يغير طهركم فجاله طهره نعم جعله طهره فربنا العفو انه تجاوز وهو العفو الغفور وتسالون لماذا يتقدم اسم الله العفو على اسم الله الغفور ما ان سمى الله الغفور ما نعلم هو التستر ولكن العفو ابلغ لان الغفور يستر والعفو يمحو ولا يعاقب والعفو يمحو ولا يعاقب فلذا تقدم اسم الله العفو على اسم الله الغفور ان كان ابلغ هذا هو ربنا العفو سبحانه في كتابه الكريم ولذا كان يقول له في النجوى والدراعه اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا هكذا يعفو سبحانه انه يحب العفو وليس يعفو تك وليس يعفو استحقاقا انما يعفو سبحانه وتعالى تكرما منه وفضلا ولذا قالها له في النجوى اللهم انك عفوا تحب العفو فاعف عنا ربنا العفو ربنا العفو يا اخوتي وهذا الهنا الذي نعبد الذي اخبر عن عفوه ما ياخذ العبد في كنفه وما يجعل العبد في ستره فيقرره سبحانه انت فعلت انت فعلت ويقول نعم يا رب ولماذا يقول هل العبد مطمئن ولماذا ينطق به لسانه اليس الاعتراف هو سيد الادله اليس الاعتراف هو الذي يوجب العقوبه ولكنه في كنف ربه العفو فلذا لا يخشى عقوبه ولا يخاف ذنبا ولا هلك فيقول نعم يا رب وكانه يقولها في نفسه نعم يا رب وانت العفو نعم يا رب وانك لا تعاقب بعد ان اخذتني في كنفك وباد ان وماطني في سترك وباد ان جعلتني منك قريبه اظن بك انك تعفو اظن بك انك لا تعاقب لقد قرات في كتابك لذاقه قولك ان الله يغفر الذنوب جميعا رايت الى افوه لا ينتهي الى ذنب ولا يقف عند عبد بل انه لا يعافي اقواما شتبهوا لا يعافي اقواما كفروا به ما زالوا يقولون كل ساعة الله له الولد ويقولون كل ساعة لله الولد وليقولون كل ساعة عيسى ولد الله وهنا يقولون ولا يفقه الله متى اصبح عيسى وربنا يسبع يصنع يسمع الاذا سبحانه وهو السميع وهو السميع وما زال يعافي ولا يعاقب حتى قال للبشريه جميعها لئن انا ولو يؤاخذ الله الناس بما كتب ما ترك على ظهرها من دابه ولو يؤاخذ الله الناس بما كتب ما ترك على ظهرها من دابه وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب هذا ما تسمعون اخوه الاسلام وكانني بسم الله العفو اعط الواحد منكم في يده اعط الواحد منكم في يده فك الامل وكتاب النثنان وكان اسم الله العفو يملا قلوبنا املا ويقول لا تهلكون لا تضيعون نعم لا تهلكون لا تضيعون فربكم سبحانه وتعالى العفو ولذا ما كان للعبد من خير بعد اليقين إلا العافية ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه العافية كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها العفو تزنب كل الزمد وتذهب إلى بيتك طائما كاسيا تضع رأسك على وساب مطمئنا تضع راسك على وساد مطمئنا وتقوم في طبيعه يومك كان لم يكن بالام ما كل هذا ايها الانسان لو سالتك كيف تاكل كيف تنام كيف تمشي في جنبات هذه الحياه ما كل هذا فسوف يكون جوابك عندي ان الله هو العفو نعم لذا لذا نعيش مطمئنين ولذا نعيش آمنين لذا نعيش صائمين لذا نعيش كاسين لذا نعيش عاملين لذا لا نهلك لا نهلك ولذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم بالعافيه كما تقول السيده عائشه رضي الله عنها ما اجمل العف وقد علمت فلا تملا قلبك انتقاما على اخيك فلا تملا قلبك انتقاما على اخيك فانك لا تعود بشيء والانتقام نار تحرق وتحرق الوجود كله واول من يحترق بالنار هو الذي يشعلها اذ ليست بعيده عن يده نعم فاين فيكم ابو ضمضم اين فيكم الرجل الذي اصبع ام سيقول لربه يا رب كل مضمه لي عند كل عبد فاني متصدق بها عليه يا رب كل مظلمة لي عند عبدك فإني متصدق بها عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد كتبت أيها الرجل لقد كتبت في الصدقة المتقبلة عرفت طريقة إلى السماء لما أمر الله خذ العفو خذ العفو يا محمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو ولا تأخذ الانتخام ولا تطلب السعرى ولده لما خرج من الطائف صلى الله عليه وسلم وما ادراك ما الطائف التي اغلقت ابوابها دونه فلا يفتح له باب ويقول له الرجل اما وجد الله الا انت اما وجد الله الا انت ليكون رسولا او نبيا من تكون ويقول له الاخر اخرج من ديارنا يا ويل الطائف الطائف التي كانت تؤمن القاتل وتقدم الجفان الكبير الكبيرة لاستباع كي تأكل يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد فيها شربة ماء نعم شربة ماء ثم تركوه يمضي وليس هم تركوه يمضي آمنا بل ما أمنوه ولا أفوا عنه وإنما أرسدوا الصبية اصيب يله صفين يقذفونه بالحجاره حتى سال دمه وحتى احترط بعرقه وحتى وقع دموعه بعرقه بدمه ويقول لله في النجوه والدراعه ان صح الخبر ان لم يكن لك علي غضب فلا بالي واتيه ملك الجبال صارك يا محمد صارك يا محمد والسعر حظ لان ملك الجبال لا ينزل الا بحق وما هو جبريل شديد القوى كلمه واحده لا تكون طائف بعد اليوم كلمه واحده والتفلح امه فعلت بنبيها ما فعلت كلمه واحده ليجعل من الطائف عبره في الوجود فلا تكون طائف بعد اليوم وتتأدب بعدها الامم وتتأدب بعدها الشعوب انت الرسول انت محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد امرك امرك ولو شئت لاطبقت عليه بالاخشابين فلا يفلت احد فلا يفلت احد ولا تجاوز العقوبه احدا كلها يا محمد كلها يا محمد سقرى كلها يا محمد انتقامه كلها يا محمد للوجود وان ذا اذ يقول له عفوا يقول له أفواً؟ لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله؟ هذه كما يقولها أفو الرسول الله سيعطو عما ذرب ويعطو عما شتم ويعطو عما هجر ويعطو عما طرد ثم يقول له لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله هذا رسول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغ من العلم والعلم كله عند ربنا سبحانه وانا الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والارض الذي لا عزاء الا في طاعته الذي لا عزاء الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه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 الطاهرين ومن ولاهم بإحسان الى يوم الدين ثم اما بعد هل انتم ما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام وابراهيم من تعلمون نبيا رسولا خليلا كل الدنيا تقول نحن من ابراهيم هذا هو ابراهيم لو تعلمون يقول في النجوى والضراء لربه فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ما تقول يا نبي الله كل الوجود عصاك لم يبق على الارض مؤمن الا انت وزوجك كل الوجود يا ابراهيم عصاك حتى ابوك هبو قالها اصيانه لارجو منك وهجرني مليا هكذا تجرد من مشاعري اب وهكذا وضع عاطفه الابوه تحت قدميه وينطق بلسان الانتقام بكل الانتقام يقول لارجو منك كل الوجود يا ابراهيم كل الوجود يا ابراهيم ولم وحتى ولو كنت ابراهيما فتك ولو كنت ابراهيم الفتى كل الوجود يا ابراهيم يضرب لك النار التي صارت مثالا في التاريخ ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم انذروا صنع جحيمه انذروا هو بنيان والفتى الصغير والفتى الصغير ابراهيم عليه الصلاه والسلام هكذا يلقى في النار لا ذنب ولا جريمه لمجرد ان قال لهم كلمه فاسالوهم ان كانوا ينطقون اسالوا اصنامكم اسالوا اصنامكم الهلكه المكسره ان كانوا ينطقون ينتقم الوجود من ابراهيم حتى حشره الوزغ كانت تنفخ في النار على ابراهيم عليه الصلاه والسلام كل وجود امراهك لم تسلم من الاذى والجبار يريدها لنفسه ويراودها ليسلبها اشرف ما تملك اجد ما تملك كل ما تملك وانت يا ابراهيم من هذا كله تقول ومن اصاني فانك غفور رحيم كل ربك من يستحق منهم منفرا قومه الذين احرقوه ام الجبار الذي اراد ان يلغ في عرضه ام ملائكه الذين طردوه ام ملائكه الذين ناظروه من يستحق منهم عفوا وابراهيم يدعو بها دعاء وما ادراك ما دعوات ابراهيم هكذا يقولها عفوا كل هذا العفو يا خليل الله وانت الذي عشت الحياه كلها عرضه من اذى صغيره ومن اذى كبيره من اذى في نفسك من اذى في ولدك من اذى في اهلك لم ترحم تاعه يا ابراهيم لتوصيهم عفو كل ساعه بقولك ومن عصاني فانك غفور رحيم ومن بعدك المسيح عليه الصلاه والسلام المسيح الذي يعد له الصليب وما ادراك ما الصلب مكرا حتى اتباعه باعوه نعم يهوذا الإسخريوطي يبيعه ويبيع بثلاثين دانقا هكذا اتباع ثمن المسيح عند يهوذا 30 دانقه والمسيح يقدم يوضع على الصليب فماذا يقول في النجوه والصراع انتم عذبهم فانهم عباده وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هكذا يقول ابراهيم هكذا يقولها عيسى لم يدع عيسى هلك وانما قال ان وان تفيد الشك والتردد كانه يقول لا تعذبهم يا رب لانهم يباد لا تعذبهم يا رب فانت العزيز الحكيم هكذا يقولها عيسى والنبي من بني اسرائيل ليضرب وما ادراك ان يضرب نبي والدم يسيل على وجنته فماذا يقول نبي ساعتها يقول اللهم اغفر لقومي يضربونك وتستغفر لهم دماءك تسيل وانت تدعو لهم ما هذا ايها الناس الذي تسمعون انها النبوه انه العفو الذي لا يزداد العبد به الا عزه كما قال صلى الله عليه وسلم ما زاد عبد بعفو نزه به تركب هؤلاء البشر جميع البشر سيدا مصاعا به تكون عزه الناس وبه يكتب لك وافر الاجر يوم القيامه فمن عفا واصلح فاجره على الله انظر كيف يقول فاجره انه ابهم الاجره لانه لا يحد لانه لا يوصف لان المبهم هو الشيء الذي لا يمكن حده ولا يوصف خص وقد قال فاجره على الله وربنا كريم سبحانه ربنا كريم سبحانه فلذا يقول فاجره على الله لا يكافئه الا الله ولذا فهمها ابو بكر رضي الله عنه يوم ما ان جاء من الصحب شر التهمه شر التهمه لعائشه رضي الله عنها وانها عائشه مصطح ومن عائشه سيدات النساء فضله النساء معين العلم عائشه البلد الطيب والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه عائشه حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرت قلبه الذي جاء جبريل من السماء يقول يا محمد تزوج هذه هذه تكون لك وينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول دعاء ويقول رجاء ان يكن هذا من عند الله يمضي ان يكن هذا من عند الله يكون كانه يرغب كانه يريد كانه يرجو كانه يتمنى عائشه التي ملات حياته فرحا وشرورا ملات حياته بسمه عائشه يد الحانيه كانت تمسح عنه احزانه عائشه رضي الله عنها عائشه ابو الصح ابنة ابي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا للتهمه يا للتهمه كل منكم يرضى على نفسه تهمه ولو بالكفر كل منكم يرضى على نفسه تهمه ولو بالشرك كل منكم يرضى على نفسه تهمه ولو كانت في عفه يده لكن ليس احد يرضى هذه هذه الذي تهدد الله بها الوجود كله وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والاخره لمستكم فيما أصبتم في عذاب نظيم ان يقول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم انتهت التهمه التؤام التي عاشت شهرا كاملا وما ادراك ان يعيش ابو بكر في تهمه شهرا يعيش في المها يعيش في نظرات الريبه التي تلاحقه ويعيش في نار الشك التي تحرق قلبه حتى ان التهمه لا تعقد لسانه وعائشه لوز به يا امتي اجب علي رسول الله اتدمع ما يقول فيقول يا ابنتي لا اجد هكذا ابو بكر يقول لا اجد يا ابا بكر انها فنتك انها بدتك والذنا عار يطولك يا ابا بكر وابو بكر في هذه التهمه وعجبا من المتهم انه الرجل الذي طالما اكل من نفقه ابي بكر ودخل طعام ابي بكر في بطنه حلالا طيبا وما ادراك ان يطعم ابو بكر ابو بكر لا يطعم لخمه ابو بكر لا يعطي الكسره خبز ابو بكر اذا عطى الذي يؤتي ما له يتزكى ليس يقول من ماله انما يقول ماله يعني كله ولذا جربه عمر يوما في النفقه فجاء بنصف ماله يوم تابوه والرسول يقول ما ابقيت يا عمر لأهلك فيقول أبقيت لهم مثله يا رسول الله مثله فيأتي أبو بكر بماله كله هكذا يمسخ أبو بكر وعمر يقول في يأس لست أسبق أبا بكر أو سابقه بعد اليوم الرجل لا يسبق الرجل لا يسبق أبو بكر رضي الله عنه هكذا التهمة وأبو بكر هو المطعم ويقول أبو بكر والمنفف يا أبو بصح لا تذكر ذلك التوب على بتلك يترك واملأ جسدك دفئا من برد الشتاء أتدري من أين جاء إنما هي دراهم أبي بكر إنما هي بناني أبي بكر لا تذكر يا مصح كل هذا وأبو بكر يقول في الألم لا أنفق عليه بعد اليوم وحوق لابي بكر ان يقولها لان النفقه ها هنا ليست واجبا ولا الزام ولان النفس تغضب وتسعر وتنتقم وتغضب وتحزن هذه النفس وانت يا ابو بكر البشر ولو كنت ابي بكر نعم فلما تنزل الايات تقول وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم من ذا الذي لا يغفر من ذا الذي لا يريد سك المغفره في يده ياخذه ينام امنا مطمئنا فما بالك تعلم لا اقلبك انتقاما على اخيك وما بال الثار يحرق قلبك كل ساعه وتريد ان تشعل الوجود كله نارا تظنون ان نار الانتقام تحرق ولكن اول من تحرقه هي تلك اليد التي اشعلتها ولذا قال رب العالمين وجزاء السيئه سيئه انها سيئه لو علمتم وان عاقبتم فعاقبوا فانه عقوبه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا انه اعتداء دعوا عقوبه دعوا الاعتداء ودعوا السيئه كونوا من أبي بكر فلما يسمع أبا بكر الآية أو لما يسمع أبو بكر الآية يقول لا أقطعها عنه أبدا لا أقطعها عنه أبدا أحب أن يغفر الله لي أرأيت كيف العفو مغفره وليعفو وليطفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بل إن العفو لتعلمت هو الذي يصنع عزه المسلم نعم عزه المسلم في حفوه والمنتقم من ورائه دليل والمنتقم والمنتقم منه سواء فلماذا شرط ان تكون انت وهو على قاعده سواء صاحب السيئه نعم تقابله بسيه فعندئذ لا فضل للاول على الثاني ولا فضل للثاني على الاول واسمع هذا معاويه دخلت خيل معاويه ارضا لعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير من ابيح وابوه هو كافر الغضب ومؤمن الرضا لا يعرف في غبته قريبا ولا نسيب هذا الزبير وولده منه يقولون الولد ظل اديه فلما دخلت خيل معاويه فاتلف الدرع بن الدبير وارضه ارسل اليه يقول له وعيدا ومعاويه يومها الامير الامير القادر الامير الذي من ورائه جيوش يحركها باشاره من اصبعه الامير الذي عنده سيوف مسلوله لو امرها امرا لاتارت رقابا فجعلت الارض دماء فيقول له لو عاد خيلك وعبيدك لمثلها لتعلمن الخبر ما تقول وامتى عبد الله بن الزبير التقي الورع ويرسله هكذا لمعاويه ومعاويه يختبر فيها ولده ما تقول يا يزيد قال ارسلوا اليه الجيش يكون اوله عنده واخره عندي تلك جراه على الخلافه تلك جراه على الرئاسه والملك والادب ها هنا يتعين وليس ادب الا بجيش ارم رم ليعلم الناس من معاويه وليقف الناس عند شرف الملك قال يا يزيد دعها ف واكتب له على ظهر الخطاب من معاويه الى ابن حواري رسول الله هكذا اذر ادب الخطاب هذا ادب الخطاب من معاويه الى ابن حواري رسول الله اما الارض وما عليها من خيل وعبيد فهي لك والسلام هكذا فهي لك والسلام ماذا تقول يا معاويه الم يقل انعاد خيلك وعبيدك الم يرسل اليك رساله الوعيد الا انت معاويه القادر الا انت معاويه من وراءك الجيوش اليس هذا مقام الخلافه أليس هذا الشرف الملك ولكن معاوية يقدم العفو على كل هذا فما الملك والعفو وما الخلاف والعفو وما الانتقام والعفو وما كل هذا قال أنت ابن حواري رسول الله مقام أبيك عندنا محفوظ والعفو هنا يتعين وإنا قادرون فالأرض التي أغضبتك ومن فوق العبيد الذين أسلفوا زرعك هم لك جميعا هبته عطاء من امير المؤمنين خذه وافيا خذه كاملا خذه طيبه بها نفسي ففعلها معاويه ولذا عاش آمنا وعاش بعز الاسلام لا بعز الملك عاش بعز العفو هذا معاويه عفوا لو تعلمون وان تعرفوا اقرب للتقوى هذه الايه نزلت في من نزلت في مطلق يطلق وبينه وبين المراه نزاع في المهر اا ينصفهما فيقول لها النصف او تكون لها النصف او يكون لها النصف وعند اذن تقول الايه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح عفوا اي تقول المراه لا تاخذ منه شيئا لان الرجل لم يصب منك شيئا فلا زال بعض عاقدا ولم يدخل بك ساعه من الزمان عفوا ايها الرجل اعطها مهرها كاملا وان كان الحق لها في النصف وانما تفعل ايها الرجل وما تفعل الا عفوا مواساه لتلك المراه فلا يذهب العفو بينكما فانتما وان كنتما كنتما مطلقين فلا يضيع العفو في الطلاق زدها أيها الرجل وعطها أيها المرأة تورعي ولا تأخذي شيئا ليكن هذا العفو بينكما وإن كان الطلاق قد فرق فيجمعكم العفو وإن فرق بينكم الطلاق إذن العفو لا يذهب بين الأخوة أبدا وانظروا هذه آية الطلاق يبقى فيها العفو ويقول تعالى إن تعفوا أقرب للتقوى هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اكثر الدعاء جعله يدعو ربه باكثر العافيه في كل الدعاء واذكره في العفو يوسف يوسف الصغير الذي القى في الجب وما ادراك ما الجباب الجباب فيها من الحيات من العقارب والحيات لا ترحم والعقارب لدغتها قاتلة والصبي يوسف صغير بعد وقميصه قد خلعوه عنه يستقبل برد الشتاء وما ادراك ما برد الشتاء وتلفت يوسف اين الكريمه يوسف واخوه احب الى ابينا منا وتلفت يوسف من هؤلاء انهم اخوتي نعم اخوتهم مني وانا منهم هكذا انا هنا في الجب يتحول الصغير الى سلعه تباع وتشترى وشروه بثمن بخس دراهم معدوده ليعيش بعدها ما لا تنتهي ما لا تنتهي من الاغراء من السجن من كل هذا ويوصف الصغير يعيشه عليه الصلاه والسلام ويتحول الصغير الى كبير يقضي اجمل سنيه عمره في سجنه ما فعلتم يا اخوتي وانا يوسف منكم اخوكم ما فعلتم يا اخوتي ومقربتي ليوسف واخوه احق الى ابينا منا ونحن عصبة لا شك ان يوسف بكى وتلك دمعات لا تجف من مآقي التاريخ ولا شك ان يوسف نادى عليهم واحدا تلو الاخر يا فلان يا اخي يا كبير ويا صغير نادى الجميع يوسف فلم يرق قلب احدهم له واخذوا عنه القميص هذه ساخرين ويمضي يوسف الى مصيره الصعب ثم ماذا ثم ماذا يأتي اليوم الذي يقفون فيه بين يديه يقولون يا ايها العزيز ما السنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه المسجا فاوف لنا الكيل وتصدق علينا هكذا يمدون ايد الميره ايد الصدقه ايد الذل ايد الذل الى يوسف ويوسف ينظر الى هذه الايد الى هذه الوجوه التي طبعت في ذاكرته ولذا تقول الايه فارصهم لا ينساهم فأعرفهم ولو مرت سنون طويله طويله طويله لانه وجوه لا تنسى في الانتقام ويوسف يقول رد عليهم بضعاتهم واوف لهم كيلا وردوهم الى ابيهم ويقول واتوني باهلكم اجمعين ثم يقدم عفوا في قوله لا تسري عليكم اليوم حتى اللوم لا افعل حتى كلمه العتاب لا تكون ولو كانت كلمه العتاب ضمنيه ولذا قال له في مستقبل القصه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن ليس يقول من الجبن حتى لا يرني بتلائمه عليهم من طرف خفي ثم يقول واتوني باهلكم اجمعين كل هذا العفو يا يوسف لم ترحم صغيرها فترحمهم كبارا فتكرمهم في انفتهم الا ترون اني وفي الكيل ردوا عليهم ردت لي ردت بضاعتهم عليهم ثم ماذا واتوني باهلكم اجمعين مع انك تعلم يقينا ذلك الحقد الذي يملا قلوبهم لم يمض طاعه حتى قال الله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين اي يوسف ايها الناس ما هذه القلوب المحترقه حقدا ما هذه القلوب المملوءه حسدا وحقد لا ينطفئ شاعه وناره ابدا مشتعله في قلوبهم حتى وقفوا بين يديه لم يرحموه يومها ان يسرق فقد سرق اخ لهم من قبل وما سرق أيها الأيها الكذبة وما سرق يوما من الدهر كل هذا ويوسف عليه الصلاة والسلام يرسلها عليهم عفو لا تتريب عليكم اليوم ويقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ولو لم آمن في جوائكم ساعة ولو لم أطمئن معكم يوما من الدهر هذا هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم لمن أراد أن يكون كريما أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولا ينتهي الحديث حتى تسكر مكة وما أدراك ما مكة وأنت حل بهذا البلد حلال الدم يا محمد حلال العرض حلال المال حلال المال و اذ يمكر بك الذين كفروا يمكر هكذا لا يمتى المكر ساعه وفعل المضارع يفيد الاستمراريه ليقتلوك ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك كل هذه المؤامرات قتلا واخراجا وترضا في نفسك يخنق حتى تتساقط شعيرات لحيتك وتوضع قذاره الذبائح فوق راسه وهو يصلي وتخرج فاطمه وترفع هذا عنه وتقول يا اهل مكه اي جوار هذا يا اهل مكه اي جوار هذا القاتل يامن فيكم ولا يامن محمدا رسول السلام لا يذوق المنام في بلد السلام وينخصون الجمل تركبه ابنته فتجهد وهي الحامل واتباعه يعذبون تحت عيني سمعه وبصره ويرى عذابهم وهلكتهم فلا يستطيع منعه ولا دفعه حتى تموت ثم يبين بين يديه ويقول صبر تبر على ياسر ويقول لهم كما علمه ربه لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربه يا ناس ان كنتم تنكرون اني رسول الله فهل تنكرون اني منكم ابنكم الصادق الامين فيكم يا مكه انه محمد صلى الله عليه وسلم ويرجع النبي يوما من الزمان على وعد ربه إن الذي ضد فرض عليك القرآن لرادتك إلى مآد أيها المظلوم لم قرر العين فربك يرفع دعواتك ونجوا ونجواك إليه ليس بينه وبينها حجب ولا تدم فربك العدل سبحانه ويدخل مكه فاتحا منتصرا والرؤوس منكسه كلمه واحده ستمتلئ بصاح مكه دماء كلمه واحده لا يكون بعدها مشرك مكي على ظهر الارض كلمه واحده ستودع مكه الشركه والكفره وتكون عبره في التاريخ قلها يا رسول الله قلها يا رسول الله كلمه واحده كلمه واحده تشفي بها صدورنا المشتعله كلمه واحده اولئك اصحابك التفروض الجوعه اولئك اصحابك غصبوا في اموالهم اين صاروا عمار في امه اين صاروا عمار في امي يا رسول الله اين صارك انت في نفسك وصارت بنتك في وليدها فيقول للرؤوس المنكسه ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخو كريم وابن اخ كريم انت محمد لا تاخذ الا العفو انت محمد لا يكون في قلبك جذوه انتقام ولا لمحه ثار هكذا عرفناك عرفناك انت محمد فيقول لهم من دخل داره فهو امن تؤمنه يا رسول الله وما امنك لا في نفسك ولا في اهلك ولا في ولدك ولا في اصحابك من دخل الكعبه امن من دخل دار ابي سفيان امن كل هذا العفو يا رسول الله ان عفوت عن الدماء فلماذا تعفو عن الجراحات والانقصاص وان عفوت عن الجراحات والانقصاص فكيف تعفو عن الاموال والجنانير كل هذا العفو العفو في درهم في دينار في جراحه في قصاص ويقول كل يدخل داره يكون آمنا هكذا وان ترسل الله وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم ربكم العفو سبحانه فنم قرير العين ولكن اعلم ان عفوه لا يكون الا حيث اخبر في كتابه وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والقاعده كما تدين تدان ولما تجاوز الرجل عن المعسرين وقال لعماله لا تفعلوا لا تعنته لا تظلموا معسرا تجاوزوا عنه فلما جئ به عند ربه تجاوز الله سبحانه وتعالى عن هكذا العفو يصنع عفوا وربنا العفو سبحانه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك روف رحيم امين امين امين اللهم هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجهد عليك الثقلان اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم هذا ما لدي من العلم والعلم كله عند ربنا سبحانه وصل اللهم على النبي المختار والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم